of uh -huh. قال رب إني وأنا العظم مني وَإِنَّ لِي خِ 7 耶ரி لا هم وكانتي sanza the... go oh. وَمِنَ الْكِتَابِ مَوْعِظَةٌ لِّمَنِ انتَبَهَ مِنْهَا مَن لَّهَ مَا كَانَ co oh. Oh Thank you. de أَمَلَسْتَهُ فَنْتَزَعْتَ بِي مَكَانَكُ قَصِيَّا shall yeah. uh -huh. yeah. What oh. was baby mm -hmm. Yeah صلى الله عليه وسلم شاء الله صلى الله عليه وسلم فشاوة ليه Yeah Yeah